وَكَمْ أَنَّ اسْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنِهِمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا هُمْ أَشَدُّ مِنْ بَطْشِهِمْ فَنَقْبُوا فِي الْبِلَادِ مِنْ مَحِيصٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ وَأَنَّا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُبٍ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَأَمَّا بِنَصِيبِهِ رَبِّكَ قَبْلَ طُولِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الغُرُوبِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ حَتَّىٰ يَقُومَ السُّجُودُ وَالسَّمَاءَ يَوْمَئِذٍ تُنَادِي الْمُنَادِ مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ لَا ادعوا الينا المصريل يوم تنشق الارض عنهم شراك ذلك حشر الاني لا يسير نحن عالم بما يقولون وما انتى عند جبار فتدثر بالقران الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات قرار فالجاريات يسرا فالمقسمات امرا ان ما توعدون لصادق وان الدين لواق